قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آنا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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِلَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه هو ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم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 ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلكهذا الله يهدي به من يشاء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 إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب باصطدق إذ جاءه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 من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو, أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرب دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أجيب بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون